فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبِتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِل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 قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر اعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين